نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا